Okay, oh yeah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوج من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياته ولم تحيط بها إلّا ولم تحيط بها علماً أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام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 فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَيِّ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَكُ بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ اللَّهُ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 قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبنا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياها ما نعل الطين فاجعل لي صرحا لعلي الطلع إلى إله موسى لعلي الطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس بصائر الناس وهدوء رحمة لعلهم يتذكرون الله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 وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أُوتِي مثل ما أُوتِي موسى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 Allah Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh As-salamu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 تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا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 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يجلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها غالمون الله الله أكبر الله أكبر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 وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وُعِدَ لَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ ويوم ينادهم فيقول أين شركاؤي الذين كونتم تزعون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أؤينا أؤيناهم كما غوينا تبغو أن إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 قل أرأيت إن جعل الله عليكم نهارا سرمادا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أ فلا تضطهون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتنتظروا من فضله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 شهيدم فقلنا هاتوا بُرهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قديم من القرون من هو أشد منهم قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله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 جَعَلَ قَوْمَهُ فِي زِينَتِهِ قَالُوا الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَاوُمُهُمْ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُنْقَضُهَا إِلَّا الصَّادِقُونَ فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئته ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء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 إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله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 وإبراهيم إذ قال لقومه عبُدُ الله واتقواه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إذ كنتم تعلمون إنما تعبُدون من دون الله أوثان وتخلقون اثكا إن الذين تعبُدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتوعوا الله الرزق وعبدوه وشكروه إليه ترجعون وإن تكذبون فقد كذب أمم من قبلكم وما على رسول إلا البلاء المبين أَوَلَمْ يَرُوَّ كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ دَارِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ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 للارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقوا أولئك يائسون من رحمتي اولائك يائسون رحمتي والائك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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون وَقَالَ إِنَّمَا التَّقَدُّسُ مِنْ رَدُّ اللَّهِ أُوْثَانًا مَّوْدَدَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 أعلم بمن فيها لن لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أنبئ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 وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمٌ فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُ اللَّهَ وَرُجُلَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَمُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَتَبُوهُ فَأَخَذَتْهُ وَجَفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِينِينَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءك كمثل العنكبوت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 فَلَقَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَّتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَتُلُمَا أُوْحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَا دِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ al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 ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله أثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَيَسِّرْكَ لِلْيُسْرِ فَلَكِنْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَتَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولا جل اللهم لك الحمد على الدوام كثيرا كما تنعم كثيرا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علامية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبدت عدونا, عدونا وأظهرت أمننا وأظهرت أمننا ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت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 وَالْدُنْيَا <تصفيق> نَعْمَ وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمالنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم ارضنا وارض عنا برحمةك وفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهومين من المسلمين ونفّس قرب المقرّبين وقض الدين عن المدينين.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 اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم وفقه ونائبين وإخوانهم لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين للبر والتقوى اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وعلماءنا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد